قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطل والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم مُرسلٌ منكم يقصون عليكم آياتِ فَمَنَالَ تَقَى فَمَنَالَ تَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا قَوْمٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَأَكْأَلَّحَ بِنَا هُمْ فِيهَا قَالُوا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اشْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِلَلٍ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ هُوَ لَهُ النَّارُ فِيهَا لَا تَسْكِينٌ مِنْهَا وَلَا نَجْدُهُ مِنْهَا مِنْ عِندِ اللَّهِ مَعَكُمْ أَوْ أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين